أَن شَأن مِن بعدِهِمْ قَرْنًاآ آخرين وَلَوْ نَ الزلَّ عَلَكَ كِتاباب فيِي قِرطاسِم فَلََسُهُ بِأَديهِمْ لَقالَا الذيينَ كَفَوءه إِللاا سِحْرُُّبِين وَقالوا لَ ل أُنزِنَ عَلَيْهِ مَلكك وَلَْأَنزَلناَا مَلككًا ل قُضِيَ الْ الأأَمْرُثُمَّ لا يُنظرَرون.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 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه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 فانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك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 و يينون عن هو أوعَ وَإ يهمك إلا أن فسَهُ وما يشون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 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وَم الحيا الدّنياء لا عب وَلَ وَلَدار الآخَِة قَيرر للَّذين ييتقونَ أَفَلا تقلون قد علم إنه لا يَحزُن كَ الذي يقولون فَإِنهم لا يكذذبونك وَِ الظالمِينَ بآيات الله يدحدون وَلاقد كذذبَ رسُن مِنقبَنِك فَصَبوا على ما كُذذب فصبروا على ما كذب وؤذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدلا لكلمات الله ولقد جاءك من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 وَم مِنْ دَبَة فِي الأْرضِ وَل طَائِرِ يَطِيرُ بجَاحيْهِ إلا أُمَمٌ أَمْثَلُكُم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 وَلاقدَدَ أأَرسَلنا إ أمَ مِم مِن قَبنكَ بَأخَذْنهُم بِالبَأساءِ وَضَ اللَّ إ عَم ييتضرعون فَلو ل إذْجاءهُم بَأْسُنَا تَضَّع وَ قَسَت قُلوبهمم وَزََّنَ للَهُ الشيطان مَا كانوا يعملون.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 فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قُلْ أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وَخَتَمَ على قلوبكم مَنْ إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قُل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أت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 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبين قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يمعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أَو يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ كُلٌّ اسْتَعْلَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وسوف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 لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خَلَقَ السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق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 وَوكَذلكَنُ ل إباهِ مَنَ لَكوتَ السَّمواتِ والْأَْرض وَلكُونَ مِنْ الْ الموقين فَلََّ جََّ عَلَهِ الليل رآكَوكَبَ قَالَ هذا رَبّ فَلََّا أَفَلَ قَالَ ل أُحبدُآافِلم فَلََّ رَقَمَ رَ بَازِ غَم قَالَ هذا رَبّ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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تهدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ومذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يَدَيْهِ ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 وَمَا نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحفل والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات القوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به بات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَذِيرٌ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَمْ آيةُ لا يُؤمنِنَّ بِهَا قُلْ إَِّمَآيَاتُ إدَ الله وَماَا يُشعركُمْ أنهائذ ج أَت لا يؤمنِون وَنقَلِّب أَفِْيدتَهُم وَأَدَصَارَهُم كَم لَم يؤمنِوا بهِه أَوَّلَ مََّ وَنَغَوهُم فيِي طُغِييانِهِم يعَّون وَلَ أنناَا نَزَّلنا إلَيهِم المَلائكَةَ وَكََّمَهُمُ المَوْوتَ وَوحَشَرناَا عَلَهِم وَوحشَرناَا عَلَهِم كُ شيءَيّم قُبُونََّا كانوا لؤمنِنُ إِللاا أَ يَش الله وَل كِ أَكسَرَهُ يَجهَال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 وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بِمَا كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليانهم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 فمَ يُريدد اللههُ أي يَهدِيَهُ يَشرَح صَدْرهُ للِإِسلامام وَمَ يُرِد أَ يضِ الهُ يَجعَ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرج كَ أنماَا يَ الصعدد فيِي السمَا كَذَ لكَ يَجعلوا اللهَّ الرِجِسَ على الذيينَ لا يُؤْمنِنون.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 يا ماشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو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 فَقَانُ هذا لِلَّهِ بِدَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 خصير الذيين قَتلوا أَولادهُ سَف بغيرِعِلم وَحَغَم م رزَقَهُ الله وَحََمُ م رزَقَهُم الله, الله فرا أَن على الله قَد ضَلّ وَما كانوا محتدين وَوهوَ الذيأَ شجَّات م روشات وَغيرَ م روشاتِ وَنقلَ وَز مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من سمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا اعدما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به ثَمَنِي الضَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلِّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّنَّا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّنَّا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعض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 وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 قُمَّ آتَيْن مسَنكِتابَةَ م مَن عََّ أَحْسَنَ وَتَفصيل لكُلِ شيءَ وَهُدَ وَ رَرحمَةَ لعَهُم بِلِقائِ رَبِّهِم يُؤْمِنون وَهذا كتابٌ أَ زَلنهُم بََكُم فَاتَّبِعُهُ وَاتَّقُ عَكُمْ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 وَهُو الذي جَعللَكُمْ خَلَ إ فَ الأررض وَرَرفَع بعضَكُمْ فَووقَ بعدعض دَجات وَرَفَع بعضَُمْ فَوْوقَ بعضضٍ دَجات لَابِلُ وَكُمْ فيِي رَبَّكَ سرَعُ العقابِ وَإِهُ لَغَفُور الرَّحيم